وَهُوَ الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وَهُوَ الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك